<معنى وحم الرحلة> مع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الثلام Hoi.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 وصوارفها وصواغرها لمما يشد المسلم الى الارض ويقعد به عن النهوض بما يتعين عليه نحو ربه وعن القيام بالمقصود الاسمى من ايجاده الا وهو عباده خالقه وطاعه مولاه كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ولذا جاءت نصوص الرحيم توجه الانظار وتسحل العزائم وتستنهض الهمم للاشتغال بما هو احسن مالا وخير عقبى ولتذكر المسلم بوظيفة الخلافة في الأرض التي جعلها الله لأب البشر آدم ولذريته من بعده كما أعلن ذلك سبحانه لملائكته فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية ولدره أيضا بأن مقتضى هذه الخلافة أرض عمارتها بشكة ألوان نسبتري دون أن يكون هذا النشاط هو الغارة ودون أن يسمح له بأن يصرف عن الغار أسمى والمقصود الأعلى وهو أحيد لله رب العالمين وإخلاف الحبث له وحده سبحانه واستداء صوة به في كل تقلب للعبد فيما ترى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا اول المسلمين وهذا يستوجب من العبد الصادق في عبوديته لربه التفكير اهم ما يقطع به منازل السفر الى وينفق فيه ايام عمرك ذلك هو الفراع الى الله والهجره اليه كما قال سبحانه ففروا الى الله إنهم منه نذير مبين فان هذه الهجره كما قال الامام ابن القيم رحمه الله فرض, فرض عين على كل احد في كل وقت وانه لا انفكاك لاحد عن وجوبها لا الله ولا من العباد الهجره هجرتان اذ الهجره هجره اساس من بلد الى بلد والهجره الثانيه هي الهجره بالقلب الى الله ورسوله وهذه هي المقصوده وهي الهجره الحقيقيه وهو الاصل وهجره وهي الأصل وهجرة الجسد تابعه لها وهو الذي لا ينقضي ما لا ينقضي منه العجب اا يوسع الكلام ويفرع المسائل المتائل في الهجره من دار الكفر وفي الهجره التي انقطعت للفتح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهذه هجره عارضه ربما لا تتعلق به في العمر افلا واما هذه الهجره الهجره على مدى الانفاس فإنه لا, لا يحصل فيها علما ولا إرادة وماذا إلا للإعراض عما طلقه إلا للإعراض عما طلقه بما لا يجيه وحده عما لا يجيه غيره وهي هجرة تتبمن من وإله فارهاجوا بقلبه من محبة غير الله إلى محبته ومن عبودية غيره الى عبوديته ومن خوف غيره جائه والتوكل عليه الى خوف الله جائه والتوكل عليه والغيره وسؤاله والقدره له والذل الشكابة له الى دعائه والقضوع له والذل والاستكام له وهذا بعينه معنى الفرار الى وهذا بعينه معنى الافرار اليه او اله عزتنا ففروا الى الله والتوحيد المطلوب من العز هو الفرار من الله اليه وتحت هذا سر عظيم من اسرار التوحيد فان الفرار اليه صلح يتضمن اصرابه بالسبب والغموض ولوازمهما فهو مقتضى توحيد الاله التي اتفقت عليها دعوه الرسل صلوات وسلامه عليهم اجمعين واما الامم فهو متضمن لتوحيد الربوبيه واثبات القدر وان كل ما في الكون من المكروه الذي يفر منه العبد انما اوجبته مشيئه الله وحده فانه ما كان وما لم يشاء النقل فاذا قر العبد الى الله فانه من شيء الى شيء وجد بمشيئه الله قدره فهو في الحقيقه فاض الله اليه ومن هذا تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه واصحاب السنن باسانيبهم وعن عائشه رضي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي صدوره فيقول اللهم اني اخذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من بطك واعوذ بك منك لا اثنيتها عنك انت كما اثنيت على نفسك ونص قوله صلى الله عليه وسلم في لذه بكيان مضجعه اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وتوت, وتوت امري اليك والجات امري اليك رغبة ورغبة اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا إليه اخرجه الشيطان في صحيحيهما واصلنا فانه ليس في الوجود شيئا خذ منه واستعاذ منه ويلتجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإذا فالفاق والمستعيد خاض مما أوجد قبل الله ومشيئته وفاقه كما تقتضيه رحمته وبره ولؤفه وإشتاره ففي الحقيقة هو هارب منه إليه ومستعيد بالله منه وتصور هذين الأمرين الانفراج إلى الله وللتعاب به منه سبحانه يوجب على تعلق قلبه عن غيره يوجب للعبد إن ستاعق تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفا ورجاء وخطا فإنه اذا علم أن الذي يفر منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يرطي قلبه خوف من غير خالقه وموجده أضمن ذلك إقراض الله بالخوف والحب فتأمل كيف عاد الامر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجره إلى الله تعالى وهو معنى الهدرة إلى الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من عامه ويده والمهاجر من هجر نهى الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه ولهذا يقرن الله سبحانه بين الايمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتران احديما للاخر والمقصود ان الهجره الى الله تتضمن هجره ما تحفظ واحيان ما يحبه ويحبه. وأصلها اسلها الحب والبغ سيهاجر من شيء الى شيء لا بد ان يكون امر اليه احب مما هاجر فيؤثر احب الامرين اليه على الاخر واذا كانت نفس العبد وهواه وشيطانه انما يدعوانه إلى, ما الى خلاف ما يحبكه ويرضاه وداع الايمان يدعوه الى منظره فعليه في كل وقت ان يهاجر الى الله ولا ينفك عن هجرته إلى الممات انتهى وهو سلام عظيم القدر كفي فائد غزير معاني رحم الله قائله وأجزل له المكوبة في دار كرامته وجمعنا به في مستقر رحمته ألا فتق الله عباد الله وعملوا على تحقيق أسمى غاية تلككم لها توحيد الله وهي توحيد الله وعبادته والانصراف إلى طاعتك والفراء حذرة إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كاذب في لحبك فدحا تادح إلى ربك فدحك ملاقيه نفع لله وإياكم بهديثك وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول هذا واستغفر الله العظيم الجليل لهم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 أما بعد فيا عباده إن من الهجرة إلى الله تعالى الهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعناها قال أهل العلم سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من مناع القلوب وحادثه من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحويها فكل مسألة صلعت عليها أمس رسالته شمس رسالته صلوات الله وسع عليه ودلت عليها الأدلة الصحيحة ثابتة من سنته فالأخذ بها والعلم الصلاة من الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام وكل شاهد عدله هذا المغكي صلى الله عليه وسلم وإلا فعده من أهل السهم والمقصود أن هذه الهجرة فرد على كثر وهي مقتضى وهي مقتضى سهأن محمدا رسول الله كما أن الهجرة الأولى هي الهجرة إلى الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أنا فاتقوا الله عباد الله وحرصوا على أن تكونوا من المهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في كل إحسن من مراحل حياتكم واذكروا عليكم أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة آم على خاتم النبيين وإمام المسلين للعالمين فقال سبحانه في الكتاب المجيء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صل عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وضى اللهم عنكنا فائحة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الآل والصحابة والتابعين ومنك بإحكال إلى يوم الدين وعنا معهك وكرمك ويشاني يا اقرب العين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وحم حوزة الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وَاجْعَلْ رَأْسَ حَادَتِهِمْ وَأَصْلِحْ قَادَتَهُمْ وَاجْمَعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الْحَقِّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ انصُرْ دِينَكَ وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ فِي في اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا وَأَصْلِحْ مَتْنَا بالحق أُمُورِنَا وَأَيِّدْ وهيئ له البطح الصالحه ووفقه لما تحب وترضى يا سميع اللهم وفقه وولي عهده الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين يا رب العالمين والى ما فيه صلاح البلاد يا من اليه المرجع يوم السناد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها جرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنياك فيها معادنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في فعل والموت راحة لنا في كل شر مرضانا ورحمتنا وبلى لنا خديك أعمالنا وحسن بالصالحات أعلنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغن وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك ان تكفينا اعداءك بما شئت يا رب العالمين رب اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه لا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر